تعليقين خطبتي خطبة مات إخواني في الله يوحى كوسا أفتنيد بشر رمضان هيو هنا تعمر كهرب بالعبادة عبادات كلبته بشر رمضان أي كم يديهين أما أو كم يدي في سبيل الله فيك إلهي الله وجهاده الله قد تعالمه على ودعنا النافع يو سبحان وهكنا ولا ليال مارستي واوينئ بشم بعلي وحاكم الى معركه بدر اول على بال رمضان الى سبحانه وتعالى نأقول لي وحينا هذه المعركة أي قلان نبق أي رضوان الله عليهم أجمعين في ذبوه الرئيسين إلهي نوحكم ذعابي يوم الفرقان ما لنكي كلبح أيكم ذعابي يوم السق الجمعان ما لنكي لولطوح أي كل مين سبحانه وتعالى النصر يقول أوسى أضمني سمجاهدين تاهج معركة وحكم دها ولا ليال معركة فتح مكة وإله سبحانه وتعالى نبيه كعلي مجالد الله الصوصاري مجالد النبي جسده عل حقل الله الصوصاري لكن إله المجالد هو كعلي أصدقوا وقتهم كنا عيداً أي للصعبان نصرب إلهي شيئي نبي جيسى محمد صلى الله عليه وسلم قال ما لنك إلهي وادو الله يأيت إنتو إلهي حنون وضونينا وهنوني يأيت معرك لانا في الرمضان أي أهيد ولا ليال وحك ولا ليال انا جرين قبله بقر رمانا أيام ما مولي جري دكتور حجيذا انا وانسو مري جيرين قورثو مي لا قبليه ماشا مريو مسلمه حيث اي بوخر شي سغا قفاشي او قدوفتي قولي ودا واقدي او واقيل سي ما هيشو سي ومعتصم معتصم بيقول سي ومركاها خليفتي مسلمينتا wa taqul murkiba soo gaaray markaa u ku yiri waan ku سنسكن اما فشان ماهان بشي لغاة تشانجيري قول اذا وعلى مذيه ان اركتش ان ايمان عرب ماكه بلالي ان لقلنها ليس كجوهو معتصي موادي ذي دولانك نواقا اله سبحانه وتعالى نصري يقول ايو سيي مغالي عموريها ان الضبء يقبت سييي بقركي جواد عفضتين وصغفتين السادوه أبانا جوادي وصغفتك صار. أرنك يا في الله بغم الضمبو أها إن شاعره أولي لها أبو تمام أولي لها أبو تماما يا وحوكتر يكتش أما جواي عجيبة ومحوية السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب بيد الصفائح ناسود الصحائف في متونهن جلاء الشك والريب والعلم في شهب الأرماح لامعة بين الخمسين لا في السبعة الشهب أين الرواية أم أين النجوم وما ذاغوه من زخرف فيها ومن كذب تخرصا وأحاديثاً, وأحاديثا ملفقة ليست بنبع إذا عدت ولا غرب فتح الفتوح تعالى أن يحيط به نظم من الشعر أو نظر من الخطب فتح تفتح أبواء السماء له جضيتار يسريين قبل جاء وهو الرمية وحلو كل هو سيف السيف وأصبغ أنبا من الكتب سيف تكرم بذن وراقها يقطع طرث الله في حد الحد بين الجد واللعبي سيف تعارض هذا أي طب يدال بكشطة مش لدال ينسى سيف تعارضه بلا مش لطبعه ينسى سيف هذا كذب حجر مركزه كجاز جيسا يقال ذي فاللوقعها والعلم في شهب الأرماح لامعة أقونت أي علمها وحيكتح بربرغيسا وارمها علم وارمها يسيفه كتراء والعلم في شهب الأرماء لا معة بين الخميسين لا في السبعة الشهب لبلا عند النحوة لا أي علم يا لا علم ميا لا تضرح الضغاب قال آه كان يبتهاكم ليقوص مين يا جاس أين الرواية أم أين النجوم وما ذاهوه من زخرف فيها ومن كذبه آوي هذا الكي آوي حديه لا يغي آوي بانتي يفاركي لا يغي تخرصا وأحاديثا ملفقة ليست بنبع إذا عدت ولا غربي جبايدار معركة عموريا وحيئة في شهر رمضان معركة تلوين ومدع أسلام كان كحسا وحيئة أخواني في الله معركة غزواني سلاح الدين وكحريي المسجد الأقصى معركة حطين معركة حطين بالرمضان بيت عزيز وقعنت مسلمين توقصوا الله في المسجد الأقصى معركة لك لو إخواني في الله معركة اللغاة كأذي لمن كي بربريهي الخلافة الإسلامية لمن خلافة العباسيين تأهيد بربريهي اللوية التتار أم المغول كاللوية بغداد عاصمة الرشيد قبص لي مسلمين تم ملايين أفترض <سؤال> أن ما بغداد ديجا جوسه جو على يسيرة وبيجا أكله ومن <ممتاز> كان يجا <في> عنا ده عارف شيلوا قات كذي أكل عين ماله و مجاله غزة فلسطين مع كذا أو لورنجير عين عين جالوس وحيد عنا برمضان معارفته وين أبي رمضان ده وحكمتها مع كذا اللي كان البلاء والشهداء وقد عددنا الباب بل فرنسيسكا بل فرنسيسكا جلعه وصل جلعه ما عاربتنا على إخواني في الله بشه رمضان وحكمتها زمين كان عنه لنا ما عاربتنا على إخوانستان اما طورة لو له يقاني اوه قامنا يا شيخ اسامة إله يكاقبول شهادة الإسامة بالرمضان أي احد معركه ذا قليل لا سكفيري وتردا لو بدا عيدنا المعركه استقهر لي منا شيخ اسامه كشكي او رو يسد بحقال اون با نهي اوفيرتو سد بحقال مجاهد بوري ما شا اينو شيخ اسامه يا دكتور عيمن. هي مجاهدينتي نشوا ولا صوائر راي دي يا ربي والله صوائر راي وحالو جراعي صواريخ لو يقانه كربيت فم وحوليان وصواريخ لسه كربيت كم هوها عين روج أوكله ما لني يا هابي بوال سعودي بره مدان بيا هاي شو سامو حوي معركة وحنا غشيني سدادي صوبن مجاهد كلية أنتي كلام ما شو أتبعان قالوا سومعان ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا دمت لهاين مجارين أراد بي للابتن دب بين أورقين معاركك لا يا رمضان بعي واحد ميدا معاركك في الفلوجة كدا على ثواني في الله. فلوجة أبوه جاميني أبو مصعب الزرقاوي. مريكا اللو بابي يمشى بالرمضان بي بياهي. معارك في النجاعم جل الله سلام بلا إسلام. يا نهاية المعتدين كل ذلك بالرمضان بياهيين. هذا بالكلام رمضان بالنوع رأسي. بِشَرِ رَمضان ايَنو عُرَتَي والجهاد ما زال مستمرا بحمد الله تبارك وتعالى جهادي ولو صعدا بشهر رمضان كي سنأهي وحال المقدس للمشوب المقدس لمجو قال لي قال لي بهذا الشيء الى علي بهذا الليل مجاهدين تا اله هو أفاجي يي خرس الدلال أي اله هو أفاجي يي خرس الدلال أعادوا من أن منافقين تا مرجفين تا اي بين الوياشة اي أفاكين تا اله سبحانه وتعالى واركوضة وكفة الحين يي أو بانانك كسوه لقير مجاهدين في آوة قال لي اي مرجفين منافقين بلعك مجاهدين في هذا اليوم وحيّر هذا اليوم وانجوغنا والخبر ما ترون لا ما تسمعون واركة نواسكات أرشي دون تاهن إيماء كالله مقلي دونه ومحالة أركي وحالة أركي لحظي مال موضع ودن بيسين أفر إياللا باتا البدال إني كدعي الحمر أفر إياللا باتا البدال انه حمر كبعين لحمى الموت بذهل خسارها عجو كجاري انت اللي قوار هيو الا اي حدا الا اي شري انت اللي قوار هيو وحيها هاي ان الله أعلم انت اللي قوار هيو oo yego ay sheeganayaan oo diyaaradaha oo laga soo xiyeynayo ilaha u jooga oo ku jiraan gaalmada burburtay oo babaaday oo gogodey allah allah awoow ma tahmarti ay qabsadeen awoow ma tahmarti ay la wareegeen awoow in مساعد كيكا سعوداته وسؤال ليس لكن المجاهدين في اسكم الوالي هو شعوري بيسيوته هؤلاء سيواتين كي حلك رواها الله منافقي حلك رواها الله كي الدرين باط وكج رواها الله كي عمرك رواها الله مد والمواها الله مواقف سواك العبات قف والموح وقوال لغاها كي بإن خلق لها أمان تهل لغاها ما هذا على المركب ما أنت مركب وحام دولنا إخوالي في الله والعريم كدعي ورطة الدين تسلم كليا أعلم أنه أضف عذر وبسياج من لي ذا إلا ترنش صعب الله رمل قشور إن هالمر لا نصوبه أو ما لا قال له واجد هذا الدين سواحد الله وحرادا ما قلناه نقول عن نقل الجني لك عذوقت عرف فقد باع بغض من الله وما واه جهنم وبيس النصيحة وعن دونه أمر كإلى الليل ورحمين ومسائل الشرع قال الله علية. دينة وحيك قد طلع عديه كذبنا أن وحيروا جوابنا تذكي عن لقارك منه إلهي قرانك وحكوليه ولا ليال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبرا إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فيه فقد ذاء بخضر من الله ومأواه جهنم وبيت المصير إلهي حويري قوة إيمان كالغه ليه إذا لقيتم الذين كفروا زحفا حتي عادلين كي يظهروا بغار كورنطان فلا تولوهم الأدبار دبرك إنها أدشى يذننا دوركها ومن يولهم يوميد دبرا وفي مالك تذاك أوسع العذو لا تساة ومن يولهم يوميد دبرا إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة لا استروانا حي نو رسول الله دون قد سدا سميه ما دعيا فقد باء بغضب من الله وحل لا بنا يا قفك عرو الهي حجي وبث من ابد ومؤواه جهنم هل كنوه يالي او قدماو دمان وحويان جهنم وويان المصير اما غودي لو غودن يالمؤمنين تا لو غونا غودن ي العدو غودا بي اي إن عارران اني عذاب الىه متيسنيان بل هو كبير من كبائر الذنوب كما علمنا شيغن الىه لا بقى قالو كسو بعذابك بي عذابك لو سبحانه وتعالى كسو ري غوديدا لو ذا قوله وها لو شيغ ايلا متحرفا لقسال قض زلال وهل ليسنيا قض زلال وهل ليسنيا كمجرى غور ديكا يا واديكا او متحيزا الى فئه اما قص ادرقيه او سكنيه او يلانيا اي الله سبحانه وتعالى ولولا ادخلن كُوَاتِهِ قل من سمحيل كيرهل يا حمر كد عينه وحامل لميد ياه مثل ميد ماها الامام البغوي عليه رحمه الله تفسير جو كله ياه الا متحرف الاتسال وحل ولا عدوه مكتشيني وكسر لحدي عدوه عدوه عطسيه انه جبيعه وكسره وقصبه لكن دمتم ليه يحويان طلب الغرة انه عدوه يعني كبينيه او انه عدوه قانا يوهيان وهو يريد الكرة اذ هو دون يعدا دع غسودو شبقه انو دبو غسولافته كذا وحا لغ ودا ابو يري المتحرف القتال ابن كثير عليه رحمة الله في تفسير كذا وحو قال يا الا متحرف القتال وحلقوا ذا اي يفر بين يدي قرنه لكي يسق اسا هاي او اذا كان سدس اورتدين ايو مكيدة ولو أصدق تكريا أصدق كيف يتقر كوهدا أن يكتو عرى حدوغا ليريه سيروت سويري لي. أنه قد خاف منه إن كبق يؤكري فيتبعه ملك عدوه على راعي عدوه وصور راعي وإصبارته إيمانيا مثلا ثم يكر عليه ملك المجاهد كماش أو ايه حافظها اوو جيراي ايه غريها اوو جيراي ايا مر لبااس وير كسو قاليا كذب الدنيا ارنكا سداه فلا باس عليه في ذلك قسطنوه من كاسله اصنميه وحدبا يا وحدبا ارنكا كمه ولحن ايو ليهي الامام الجصار ابو بشير الجصار كتاب في احكام القران وقوله اي اسقو كرميا قاوبك أن يلنكرت التحرف للقتال وقاوبك ربا يلنكرتها وحكى من أبوه أن يصير من موضع إلى غيره مكايدين لعدوهم مؤمنين في إيمال كسر وصنع وإيمالك لي مازان يدعى عدو وذل من نحو خروج من مضيق إلى فسحة سرع يلنكرت وضحى يمال عرييا هنا صباح يميل بلارة مواسعة أو من ساعة إلى مضيق أما ميل واسع الكترين ميل يروعين إلى وجليان أو أما سيكمنوا لعدوهم على أولئك مين وقليان أو مالبئه قبنيان ونحو ذلك يوحي أرمها لمدة مما لا يكون فيه انصراف عن الحرب كأشوثا أهاليهم دقال كإن لكوشيوه هم كلا آستوه هم كلا تكيبيوه دقال كإن يشأو كدما وكامال لكن حواليهم إن يشأو كجر يقصوا بحيا مالك لقليا عادوا يين ودا كرا دوني يا كديم نعادوا يين مرلاوات توصلنا خوني يا كديم تابس المتحرف للقتال وعناطه علي أو متحيز إلى فيها أم قائم من إنت كملة حق هذا آنيا في أنا أمريكا المرابح الكوفة سلان شداي ابن الجليل الطبري هؤلاء وحويان أي فئة من المؤمنين كره الله على كره المؤمنين اللجوذاء حيث كانت من أرض الإسلام ما رأى الله لم يشيك شو أرض الإسلام بكان يكشف بحياه عرس إيمانه يا عرس وأرض الإسلام وعجل مؤمنين وهذا هو موحيدين وهذا هو مسلمين وحين نقول أنه مركة أو متحيزا إلى فئة أما قوة مؤمن حكي له بسؤالي وما هو التحيز إلى إمام المسلمين إلا ألحقه إمامك مسلمين سيلا دراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرد شهيد أبو عبيدة عامر بن الجراح وفي شهيدي ابو اندري لما يقول لهم مجوسيتها قلت انك مؤمنين تولا غبطنا ابو عليد واس بناري عمر مركب وحوي لو تحيز إلي حق يقعد سؤالي لها لكنت له فئة ونقول لها فئة في لا وبني ثمان أو متحيزا الى فئة كذلك سيدا مجاهد موليدا يقول عمر مؤمن انتي وحكي لعنافئتكم والرؤية انافئة إذنها مكيح وعلى مقادر الانسان وليس حد يسؤالا وعيد تواكبت بها ليسان عناء في فئال الاله القرآن كأخوش يالي او متحيزا الى فئة الامام الشافعي عليه رحمة الله لبال يا ربه وأسوخ بنيا أو إنما يصير الأمر في ذلك الى نيه المتحرف أرنك أرينك وحق يرينك سميت تحرفك أما تحيزك سميت نيهك كلها الى هنا وهو في اي نيه حدينكا دنت ودغالك كلها اي لي صحيح ولا هي ليعود الغتال شو الله يذبح فهو الذي استفل الله wa ka ilaahay oo kasooreeyay waxiiska ka ilaahay waxiid uu kasooreeyay haddii uu san doonay indagal kiin ku laabto oo balal kiin ka daalay oo uu ka digis lagu le madada magudduu halka daday difaaci walaa soo baxay iyo muqdisho la wada joogo oo taf balaaran aanan lahayn aadawgii oo dabarka laga tooganayo aadawgii umar walba lagu dagaalamayo aadawgii iyo baddi iyo meel walba ay ka oo lixdi maalmo af labadii furtii faa muudaw waaqay yahmarba حمر موقف صلو ومحمل رضي تسو وارجيزه فوق موقف صلو ومحكام دائيو وطوكتو وباب بئيو بي ووسار بيشاقيا والله فراء محيع التفاردين لفراء وقال ذي لماذا الله فراء يعني حصير الذي له تمانجنه لماذا كل ذلك محيط الاليهين لماذا أسفر كذكذك اي مضحذك أحد لده اي هو آذين تنزانيا اي هو لماذا لماذا فهي أنك قراضا سليبيينتا وغبا واقعي رمزي هذا رباه لماذا كل ذلك لماذا لماذا قال كي ويناء خسو على قرام مدى وينتو مطارك مقدشيني ثلاثون كولا يرى نيويورك أو يرى رمزي هذا رباه عنه لماذا أول أول الذي على ذلك أعوى خلاله بيدواتهم رئيسي أعوى خلاله بلعاتهم رئيسي أعوى خلاله أبقوا يكثل بحيسي أعوى خلاله أراطيئه مثل إذا ما العصوبة هي ميت معسكرات العصوبة الصوحر جيش المدع عصوبة هي مية مية أعلموا بحي أبيهين إذا كنت إلا بسنا فرتغنا بفضل الله سبارك وتعالى ايه وما أنت إنت كن يدو نفسا ايه وما أنت بإذن الله إنت كحبلا ايه وما أنت إله سبحانه وتعالى إسكح ليه إني حمر لجوغان اللهم يجوغان تابعه على كي يسر إنه سوء لقاقه كريم هم سوء لقاقه درد بحاله يحيطه أن يمشي الأرنجي الحرامرين وحيثوا أحدهم تدوبتانجي إيلا الله تنته ويا يا ريال تدوبتانجي إيلا الله تنته حرام مارينو وكتال الحياة تأكس ناشي أي كفه بحيان المجاهدين أقولون فارجيين لماذا يا أميصون لماذا سبع دبابات لماذا عشرين بابهم حدعي يا جميشة يا جميشة كل ذلك هو الذبيب بالاشاره نفهم فقلت عدل ذلك في المانط ما في المانط ما لا بلد خف دغال مشن يقانن ان مرت بين لا هذه صحابي أهمالي في أحزاب عجر وبالسياح عولوا علينا قال وحوّل بلّو غدّوني وقّيّن وابحين قبغفتا كل وهذا الوّيّان أرمك الله بها إخواني في الله وحوّيّان ومسألة الأمن قنكر أصل حديث كتبنا هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث قوّح أصلى الإمام البخاري عليه رحمة الله من حديث أبي هريرة وجابر بن عبد الله لو أن الصحابة النبي وحكورين إنه يري الحرب خدعة دجال ودجر أفسوه مثل حالة إعمار قصر وحل البلاط هذا لو بتعقّصر دجاله محله غص وكابي إنه يعي خدعة سلا النبي أُيري الحج عرفوا حج وعرفوا من أول حالة غولة مهمة. يو يو يوليسك اي عرفه ولا لا اي حتك قف عرفين يا اخواني كلها اذا لو يري الحج عرفه نفس الشيء ايا وحا لو الحرب خدعة علماء المحيكوف أصير المتآرن كا الإمام النووي عليه رحمة الله وعليه واتفوا علماء واحد كوا أتفقوا نكوا أتفقوا كل شيء على جواز خداع الكفار في الحرب إن ابن ننتهى قالوا دجال كم رك اللوشر إلا ذكره إلا خداعه إن ابن ننتهى وليه الرأي كيفما أمكن سوى الباؤ اي سورة قالكو تهي محيري كيف ما امكنا سوى الباؤ ارنكا او سورة قالكو يهي استثناب الرأي محيري الا ان يكون فيه نقد عهد او امان فلا يجوز الا ارنكا انو يهي بلن قال الله غب حي أنا أمان نسيء وأمان كيلو شايفين ييجي ويعم وياني أنت كره خد على يقال إلا ذكرى وعي بنانتهاي لا بس أنا بس ويجين أمريه هل كان بيننا وبين الكفار الصليبين عهد في مقدسو أن لا يقالا صليبيين تام مقدس احلاله مو حاننا دحيا بلان يا بلان يا ننا دحيسوغه باخنا ماي امان يارسي نهوني لري امان بانيلنسيني ان كسو دولي ماينو ما, ما كنيري سومي امان اذا الحرب بيننا وبينهم خدعة دغال كان نغا اييغ نو دحيا وا خدعه وا دغر قفي دغرتك غوليسانا كلي الإمام ابن المنير وحليا سيد الكسل الجورني الحافظ ابن حذره في الفتح وحليا معنى الحرب خدع وحلا جو لا أي الحرب الجيدة لصاحبها دغارك وناكسن القف كدغارك جلا يؤوناكسن الكاملة في مقصودها قصد شيئا تلاجليه عين أي كل لما يستر ما يسوي حوايات إنما هي المقادعة. وأصدقين دويا مفاجأة على وزني مفاعله ما مُم مُقَادَعَة وأصدقين دويا للمواجهة ما هن مواجهة للثور فديه مهادعي وذلك لخطر المواجهة أرجوحة هو عن مُليعي خطرت أوليعي مواجهة وحصول الضفر يقول إنه هلك مع المقاعداتي. أيده لسمك اليوم بغير خطر أيده مركه خطر لا أنا أركي وياه شغل لا بعرف موضوعنا شغل دجالك وناسني إذا كان قصدك اللي هي هذا ما يستريني هو حاويان دجال ك كنيس حاله دويان دجال ككنيسة حاله ده ما أعرف ترى مركه لا دجال ما هو هو ها بطل ديجيوي ما كلامك قالوا هل مرسكمهاديه مرضه وحويان ناسه وكليته اي لا نفس الشيء نفس الشيء كثر يا بقصب إذا وصنك كحيرا إنه مقدشه استغبحه إنه مخصده ويهان أرنك أمرك قال الله لقاف فيه كتعه ومشروعه وعلى سمينه ياه وحاكم إذا ما لنصف بالله إلا غردك أعلمه وحاكم إذا يقان حرب المدن حرب العصابات اما حرب الكري والفر و افضل مالك و يكون بفوق كدقاء إن لأولاده أعلمه و هو حوياً مالوغة صدورة وقرن وايب و هو حوياً هبين يمارم ونثاً وايب و هو حوياً تانجيكا جا اما جاريكا جا ودونه يا حنذا و هذا الله قاله الله خرحيه و هو حي عناً أي وايان و هو حي عبان أي وايان و إباهي و بختيان كاويان مرك ما علنا وانسى يلا ما علنا ودوين كالجحيرة ما علنا الله دل استشهادين تجسرين فهو حلم on mä pelkästään vaivissa. Mä olen iloilla, että meissä ymmärrämme, että meillä on arvot kulta. Emme ole vain haruntoviukkaili, että jokainen määräyksen kohde on ymmärsytty. Meillä on iloilla, että meillä on huoneet, niin, että kaikki on hyvä. Käyvissä näin, että jokainen joululaulu on hyvä. On myös iloilla, että meillä on wa hagara iyo waxa laga ogaanaya bujumbuura iyo kambala laga ogaanaya inda la geeriyooday iyo ka geeriyooday waayso illaa noo xaan baqay maareysa wishay ciyaagoyya islaan diba tagiisa kii sabdi marka ay ooyneysa annaga umar ciqoobna la sheeelo waxaanaysanaa wax aan إن شهيدك إلهي سبحانه وتعالى الجنة إليه سمعا بإذن الله تبارك وتعالى إن شهيدك تضباطا قفل أما تضباطا قيس وقرابة إساء النار يواجبك إن إلهي سبحانه وتعالى مليح إساء وناره وخرينه الله أمرك بحلقه على قبيل كدن بإنه كبر حيث إساء أما الوقت يوكس رجل إنه كبر حيثه لكن هاورت الجوته هاورت بدا تكون ليس كمباله ويرجي ليشان كنت اني شاركي كغو اي نار جهنم هي شنو هذا ما المال كريه اي ما طارك كنتم دو لا أعوى لموغة بغتها يثيقها لأنه أنت أبو صدافيا سراع سبع يد البنيان إذا موع سبع يد البنيان كل ذلك أقوى هديني وحويان قرشاء سيدين اللغوطة إنه يخصه الآن سيدين اللغوطة لقلي إنه يخصه الآن دغال كان السيدين اللغوطة لقلي إنه يخصه الآن التوبية يا إخواني في الله ماكي بحين تنجيض ولا بحرين المحاسة علي. إله سبحانه وتعالى وثار قامك ساري ادومريزو كثار استشهدين تيمو كثار رغيده قال لمي بو كثار رغي احهام فو غلمو كثار رجينف توده هري بو كثار رجي, رجي, رجي, رجي, رجي دي غوده هري بو كثار رجي مالكوده هري سبحانه وتعالى كساري. كوّننا طوّمان فيكَ ليكو بحياة فيكَ ليكو بحياة ان شاء الله تعالى إلهي تبيان كثار يوَجِّهُكَ مَنْ شُمَّ إلهي نوح محمد سوهي لي يقال الله نبي أيّه أبو بكر كلياً أو قالوا دَنَّا يوَتْشَطِي إلهه يوَجِّهُكَ الله سبحانه وتعالى ما شو عدين إخوان في الله وحبان أو ضب orka caxanu sana oo libsanay goolaha mujahideen ta egaara oo caxanay nasriga Jano, aadaa, eni minkälä siellä ensin ei o, hamran halahan أعرفها فوضان لا لذا إذا عذبه وحيثري الشيخ هبل بأمس وحيريني مجعته هذه السنة إنه أبتل ثم روائل سنة الشيخ هبل أيان أو هنذا سواه وعي أدس لله وإنا إليه رسول الله و هنذا سواه وعي أدس آبابا اتاو محاكمنا مصالحه المجاهدين لو ننزل احواني شي سينيا اتاو دين ميا لا اخريا اسلام ميا لو تبقى محاكمنا مشى محاكم يا اخواني في الله وحان كبخه إلى حقيقة صوبان حجامي كو خديو لداه وولاده ويان ايتوبيا كان ya cilmi wa iyo raajamee koox soo bijireen yaa la gaayo dad in soo baxaan xogamee koox xogtaas igi soo qaata oo ilaada anah etiopiya xageen kasoo galay xuduud baladweyne ama او حيث ذلك ؟ لا سلامة لا إسلام نبدأ الإسلام للمسوعة من ربناه نبدأ للماء من ربناه نبدأ من قرات هذا من ربناه نبدأ أن نجل إيو بلندسك عن نقلنا ولا رب من ربناه نبدأ أن نجل يوتيوب لأن نقلنا كوة, كوة نقدر اسمناك من ربناه كوة سلامة ذلك مثل waxay siilay degal afar bilood oo dhan ka joogan waxa lama hada samayna wadiideen marka dadka iyaga waday hadii xamar ka sii bixayna waxan ka xadsanayna meelaha kale dibkii in ka qaadaan waxa wayan siicaranan waxa ugu jira muhaajiriin بكارها كسو دواده حفظيه مقدشه كسو دواده حفظيه مقدشه كسو دواده قلون صمعا هباحان هباحان غير معسوف عليه احقا لهم وتبا انه قد تغان مدونينه وانا لبينه كون صمعان وانا مدين بنكون تنجيه وتنبس تنجيه اطيله وصوره دماشاك يد الحيث ويان وحده بقى او نروحه يمشبته ورياء بابي Veliardukayin muodissa, vartujaiden tein jumhaistani vakuutuksia, vartebaabadi vakuutuksia jumhaistani. Merkinnämme kä, mä jistäin mä ja mä كوان كرسوه على الدخان، ذينه للدخان، بكار الدخان، شعبي وبركعي، كريه الصريح ولا يسوق كريه، جين كلام ماشل اللغو من جرا، كلا الكونا، هي تحسباها، هي بابها، كريه واقالي. مايا مايا. هذا ولا نمكّن، كوان سبحانه ملا هرينا حكفي بحان وكي وعداري مكّن، وكي وعدادي. كل عدد يبيح السيفات ورد يرى هذا العقب تلفون كاملنا لكن وحاله ابنه هاي تلفون كثيرا عدت اوه اي حمرو صدعين وقال يهج جداً هاي. وقال جدا انه يا ابنه هاي وحاله ابنه عكس هاي وحاله ابنه عكس هاي قف عالي هم يتكب يشنكره قف عالي هم يتكب انت يستهي المسلحان تهيه معه وهو رئيس فلسطيني إذا يا يا وحكته عليا علماء الصوماليين انه مهم انني تساعده العلماء الصوماليين ما والله ولا مالن بعطر بربر تشاول لابد مالن الله خير مودي تشري او اسكوبو وحبا وعلى صوتين سيدي القول عليه سوال مالك قلب يتوبك الله قد لكي الله قد لكي استردامك محيوها يتوب بي وحفيسي الله فوري ومجاهدين تأتي بأي الشيخيان سيدي القوة وكلا لنا قد ولكن الله سلام لكن الله يبانا بدبالي الله ما كبرينه وغين يم يم يم يم ما ده من واحد حال كان للشعوب لي خواناهم مايا مايا ومساكين لهي هرسوا على السكانين إلى إيوان الضبالي وحباهم فيريني روحنا صورت جمع داني أقرب للأما يا لا يده المؤمن من جحر مرتين قال أو إلى عويري لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك أو هم المعتدون إلى عويري يرضونكم بأفواههم وتبا قلوبهم وأكثرهم فاشقون والشيخ ما ما ما فاهم الكلام هذا ان خبر من عقلي بابا ملي لكن صورته حق تصوب صورته لا خلتني بق الله او حنغى كيف يكون للمشرك كيف وين يظهر عليكم وركو رمى ده قالوا كات كاتو وضح كي لا يرغموا فيكم إلا ولا واحنا وحنا حريصة من ما وحرير غيرين في لي المجرته آياتنا آخرين الشيخ القرآن كما هو فيه لي آياتك وده يتعفر بلغة جارة سبي ومجرته مين مصلحوا وحلا فيه لي أمسكده الشيخ القرآن كما هو فيه لي أعظم مصلحة في الإسلام الله إلى ربي التوحيدك وإيان إلهي وحوجي قل إنما حرم ربي الفواحشة ما ظهر منها وما بطن ما وعزمه وغيره بغير الحق وأن بالله ما لنزل به سلطانه وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون شانت الشيء وحاندهني مخوهه شاكي ابن تيمية يعني كغري مجموع الفتاوى شانت الشيء وحما صلحه وقالك تنجلت ملكه وحاندهني وحاك ابنوية الانسان شك ما كجرة وحاك كجرة الناس كديب الديمقراطية مكش شكي لاسي وحما صلحه من نهو غنب نميه هو رينكادين ضمتي بديدين ومت بديدين هلات بعضوسين وطن مي مي محيري ولو دخلت عليهم من اقبارها ثم سئر الفتن لا عسوها وما تلبقو بها إلا يصير أرنكاد المنافقين تقتل مأمن هذه جارلو وهنجو كذب الله عصري لي ما لهم كفر هي شرك هي شرك يطاعان هذا أن قال له وحنكبوه ينقط لنا ينفق ويبقينا ونما إذا كفوتوا حساب الله وبرنكروا أوقفتوا عقل الله وشيء شر لكن ما أنت يا وحنا عدائي إن الله وله تعالى لا تسأوا إن لر إن لرربي إن نقول خبراء لا شيء حفيزي لا ما أنت عدائي وقلبي وقديم ما أنت عدائي وحنا لا نعي مركا أليس من معارف ذلك الرجل الرجل الرشيط برضو كان من كان معرفة ذلك الله وإذن يقال نعم هل قفوا عقليه مالا قفوا رياه فلو كاذب وكاذب فلو كاذب قال انت يا مسلم اصدق علي واختر وحكتش لله الله لهذا موالات ومعادات قم في جار صفك على صامر واجلو بيا إلى عباشاعي ومن يتولهم منكم فإنه منهم تولي قاسنا وحويان وحكويمان يا دعم بالمال ودعم باللسان ودعم بالسلاح وحول بكويمان يا ورهاه يسجد قم بعمله شاء الله وإذا عليه حتى وعث لين وشيخه داو وعذان وحكروا لي دونائه إشك دعوة أدري بس هو عطي وعرف كل وقت عرف كل إذا على هذا أو تلفون كذا لكن السقي بس هو راسي أو هو عطي ونبو إذا عليه ما يسأل طر إن أو من شيخه نسوا وعي مال عن لاقو نبو وعي لواحده بعد لين وهو نرسوا قد يسأل هذا و هو و أكارك اللي يقوله و هو الحام في صحيح والله لكم أننا حرثنا نخوان و هو أننا حر يسكوا هايان لا تجد سامك و إلهي بأنه عديا يأتي تكلمت يا في لوحان لين هاي بشا مباركيسا ايه رمضان و أبشي جهات شعر و أبشي قولها و أبشي سبحانه وتعالى أبدو ميسى و هل وعبد الشيء الثلاث كما كيدا قال الله ميان وعيدا وعما أيديه جريه حان رضا إلا انك هل كيف؟ جنة ومهان إخواني في الله وإلهي هل بريو حد يجالي رهدان أعلو أمريكا أعلو الأمم المتحدة أنك محلل الله أعلى وأجل إلهي باوين وحربوا كويني وحربوا إستانبو كويني اللهم معنا ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إليه محرير أفلم يصيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم جمر الله عليهم إله إبعا قال بردره كنوا هرئي هيه كنوا والكافرين هاي أنثالها في هرئي مثل مده. ه أي سويسا أو كم لا عيسا أو سويسويا ثمنا سوينا إن شاء الله تعالى لكن بارك عوان قنья بإذن الله تبارك وتعالى قريهودي بيكون قنья أيه إله سبحانه وتعالى كل ما بقيا هذا كما أنت يحي <تصفيق> بل أنت إلهي وان يقين سنهي والله العظيم وأن يقين سنهي إذا كانت قاله ودن كان وليبتها سليم الله والله هو يقين سنهي يقين تنوى كل من يه أما أنه النور جعلت أنها كسور نقطة أما أنه شهيري أما غير كيو شهيري أما أملك إلهي جعلت أنها كسور عظيم لكن لكن يقين ويا إلهي محويري اللي حارب ده أرسته يوحنا بن بن إسرائيل وعبيه ما ذن هيه لا يموس من عينه هذا لا يموسه هيه أودينا وأنا رديبي من قبل أن تأتينا انت على النوايا إمان ترعون بنا أتون سنجري أفعل شقين وانا وأنا رديبي نحرس مهلي ولاق مهلي أودينا من قبل أن تأتينا هيه ومن بعد ما جتنا حضر في وجرة هذا فيه فى صمه واره روان وصفه هذا لا وانا توزينها من قبل ان تأتيها ومن بعد ما جئتنا ويكون جوابا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون ولأ عسى في القرآن المحل قوضى <تصفيق> يا بارك الله فيك حقيقة لجوا ذا سؤاته حكى جوابه وجربك الجوابي أمسوا هم قشور عسى في القرآن وحقيقه وإلههم عيون نيموس وعي عسى ربكم وحقيقه إني لا إله سبحانه وتعالى أن يهلك عدوكم على وجهه الهلاجيو وهلاجيه هذه حقيقة دمر الله عينهما ولكفينة أمثالها أن يهلك عدوكم بتا ويستخلفكم ويستخلفكم إذنك أعفرها لديك جملك كلمنا ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون وحالا في رمياء وإلهي إغياء سلاسة ميسان سريع الإلهي ميكوحكم ميسان مثل مثل جميع القرآن حكم عكم أيسان بارك الله فيه تابعنا من سنحي ملك وعنا من سنحي الإله سبحانه وتعالى أُنكُرْتَ عَرْتَيْنُ قُرَيْسَنَيُ قال الله إِلَيْكُ وَدُّنْ لَيْسَنْ أهانيان. إلا يحييري إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسولي إن الله قوي عزيز إلا يحييري إن الذين يحادون الله ورسوله كو إلهي إلا رسولك سلح النقنيا لا دع الله أولئك في الأدلِي، سلامه أورم، هم الأذلون، وقولي سلامه أورم عليه، أولئك في الأدلِي، قولي تي كده شنن كوه، بقولنا كوريموك، كوه بقولني كوري اسمارك ووو هاي، كونك واسلا وده حضرى، إلى عين محيي الكدين، كتب الله إلى عين انفثوا في قوادري هل يعذب على نفسه فقوادري لا اغلبن انا ورسلي قلم هنا محاول لام القسم لا والنون نون التوكيد أم هذا اللام كان نارته إنهم كانوا لقوا كينا محلاك وحق في الله كتب الله أغلبه أنا ورسول إلى ما بين شيء لا لماذا لام التو لماذا اللام القسم ولون التوكيد هنا لماذا النجا النجا قلبي أنا ضعيف مفتمرك وحليه وأرك وأدبو والله إلهي وأنقولي سنيا. لكن علماء اللقبين عجزن. لا غلباً لا ممكن نقول مثلًا عجزن ولا ثم؟ ممكن وقول العجز الموجود عجزن. لا ولا سنيا أو أنقولي سنيا ولا النظام كبير عدين. الرؤية اللي هو العلم عيد عدين. ثم؟ ثم؟ فأكلاتي مدلها يوحى قوليسني يا رسول الشهيدة أعيدي لقوليسني محلو الشهيد واي لأغلبن أنا ورسلي عن الكفار عن الضريبيين محلو له واي وحالي العلمان وحالي أهل هم أحقروا من أن يذكروا في هذا المقام جاء الله وكل يسان إلا مشه وماشا ناشا الالهي حبت علي انغا يا رسو الشيله ولا نقول سنينا ومقام وشرف ومقام وشرف مقام عزي هل يستحق هؤلاء الذلول أن ينثروا في هذا المقام لا ما يستاهلان من مبنق ان نشاطه كلو شيبه تابنا من شر همر ماذا يفعلون هذا؟ مقدسة إن شاء الله و تعالى والله لا يفعلون قبول بقريسي والله لا يفعلون علي جراوكي كهور بحي وإسكال ترتيري حدث يحرر دودستان قولون أفريكان حرروا ده غالي محيخنا إمال لهر وإلا غير سنة والله لا يفعلون دين توافي ليسا ما إلا يفعلون هذا وإلا يفعلون هذا والله يفعلون هذا وحال مشيقه محوالة ومال وحتوات موقتها من عقلها وصولتها لكن مالك الأحزاب وحاق انت انقدرنا وإلهي المحي هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا مؤمنين يمحي الله مالك ولا جلجليك ولا جلجليل حانا يعني أرجبه لك جلجليل إلهي محو نسيت تلماء صوره نسيت إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإن زاغت وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون لا محويت قالوا قرر غصبه لقيمة للعناء ما هو لقيمة لقيمة وإذ زاغت الأبصار عندهم عبدالي فالتعبين بل ماهك يصبح قلت ماتون نحسين عندها بل ماهك يماني مكس وبلغت القلوب الحناجة قلب بيقلنا لهم كيها لكورو سوكع كوروين هلقا وتظنون بالله الظلمان كا أي النبي صلى الله عليه وسلم يا طبي حبث مرحبا لم يحيو حواليه و لو قد فوال و هو أكثر من يمكن أن يكون له بسم الله يا الله أكبر و أقول النبي صلى الله عليه وسلم افتن برقب حيث نبيه الله أكبر بحالة اسمه فرياشي هالكه يا فرياشي الروب حي الله سي بري هو دي منشيه لا اللهم لا بعد كو دفتي حدث يري وحاليسيه فريات في فرص بري من منافقين المحير عليهم وحنا وَيَنْحَاجَنَا لِنْسَوْقُ ذَلَا لَعْنَا هَيْتَ إِلَا يَقْرَانَكُ وَمَرْكَ وَأَنَّهَوْرَ مَرْيَةَ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٍ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا وإن قالت طائفة منهم يا أهل يترب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارة ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لا توها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهد الله من قبل لا يولون الأجبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فرركم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصنكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا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 إلهي محوظة قصة دارو محوظة منافقين دي محيّد هذا إيه كوه قلبي بوضعه وكتشري حموم كأي حضرتك ما هو الله ورسوله إلا هرورا الناس يحكي تجره هرورا حقا يقول كمشرته كوحكا من المنافقين دي محيّد هذا إيا أهل يسري ولا مقاومة لكم إتكالله أبساء مألة شوقا مشرته قال كلا فصح قالني إياه حافظ ببنان على وقف كفران إن بيوتنا عورة إلى الحج وبنته ما هي بعورة ها إن يريدون وحدوني إلا كرارة إن عرمو يعني, يعني إلى يكذبون وشجع علامتك من علامات المنافقين ذم الحج الحديث مجال على صوغره دافع ولو دخلت عليهم من أقتارها ثم سؤل الفتنة كذب لو فتنة وانحي وشرك ثم وإن الجالوبان وإن الديمقراطية قاتل لا الله لا أهتمها والإمان الله سلبي إلهي وحن نشرت المامو هذا أو حيري والمال أو حيرين تريث المسجد إلهي وحربها يا أضعي إذن الله عن دباطه وإذن كدعيسة إلهي يا إذن الله عن خير نوهي إلى يقول يا جد بقفوى وسمي هو وجه كم مؤمن اذا كثروا ظارا يا صفك اوي ير يا دنيا الاله فما كل اله هو وجه كل اله هو ونوسه سلمان عجيبه ومنافقين تالهين امالهم ذنب بس في الصوماليه كيتسوفه فما يحاول ينقذ سوف يرنيا اندهل مريك مريك مريك مريك اصلينيا دغى جوات يا ثم ما لينفري صلاحكم وان فينانيا السرخ وصفين سبح اي قبلنيات بالسنه حداد عربي وهو المائلين كشيغيان حل يسلبك إلا حذيك حل والبوث نقنسه الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله ما كهو الرميين تتاركي ماذا يقول له ويوجد دكس واقع يسمع في المالك الأحزاب ويوجد دكس ربنا ويحيلها ينبغي يا أنتم مجانين ابن تيمية هذا واقع يقول لك ويحيلها أورانجي أنتم مجانين لا عقل لكم تريدون أن تهلكوا انفسكم والناس معكم وحدونيسا الى النفس ان على اجل كانت اذهل اجل الله بابو يا دولسان يا رندين بويا تنم انت صبح في الله لكن ورمضان. اللهم دينك وكتابك وعبادك الموحدين اللهم عزنا بالإسلام وجعلنا هداة المهتدين اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وأعمالنا كلها يا رب العالمين اللهم أبرن لهذه الأمة أمر رشدا يعز فيه أهل طاعتك ويذلل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويقام فيه علم الجهاد يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهداة والتقوى والعفاف والغنى ربنا ولنا أنفسنا وإلا لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين اللهم ردنا إليك ردا جميلًا وفنا لما تحبه وترضاه اللهم نصرنا على القوم الكافرين اللهم نصرنا على القوم الكافرين اللهم نصرنا على القوم الكافرين اللهم, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم